بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه أرلا باسكردني أوهو كاراني كخوش ويستخواراتي الشيبونا ودلان تنخالك كبازا كبازكين يقلوانا مباعدت كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل واتين إنسان مسلمان با أوهو كاران الدور خاتوا ك أبيت حجاب أبيت لم تر لبيني دل ولبيني خوي تعالى تشتك أبيت هو وي كخوي تعالى لنا أضلنا مني أو أسبابنا كمانا كيف يستلسن هريش على إما خويلي دور بجري خويلي لو شتانا بدور بجري بلام باب زاني جورتين أوشتانة ومن أعظم الضر حجاب القلب عن الربي، وهو أعظم عذاب من الجحيم. جورتين أو زراني كإنسان توشيت أويا كدلي، لن يوان دلو، لن يوان خوايا، كنهاشتها به، وتخويت علا الأصل لدلي أو كسائر نبي. بردها به لبيني خواو لبيني دلي أو بشريع. لان المطاف يجب ان يكون هناك افراد من اجل ثم إنهم لصال الجحيم من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من عذابنا ان يكون هناك افراد بعدني اي هر همي خوشي به بعدني اي هر همي اسراحت به بلام بابي ایمان روشي قيامتي هتا هتا به بجبي لبينين خوا فشن هتا هتا شلنا عذاب خوا گورياد هر کس شي عقل پي بلي ايا خوشي کي كمي دنيا لبردستابه او عذاب گوريي كوادو چارد بيتو كاميان الله بجيري اقل بيتو يعني او خوشي الجيري او عذاب دوچار بيتو اي خليه بجيليه خوش يا كما برابر بو عذاب الرزق قيامه كل حمينا خوش تر او فايت على خو بيشان تونيا تزايت الخوش بيه هر كسه كسه چي خوش نه بيه خو له اشاره فايت على فرمي انهم عن ربهم يومئذ المحجوبون هونا اخوانا بينا بو خوشترين برستیم هیوا و آواتی ایما اگر لیام پرسین وقمه صلیماني حتی علماء لیسنا الله نبی بلاي بحش نباي بلاي بینيني خواه توباتي ها ولاي با بینيني خواه باعثشن بزادي پاشي خويت بدي داري خواه شد بون جاوشتاني كه آبيتهاي حجاب آبيتهاي لامبار برگير علاوها نشنشتیكن زورن يك لواهنا حجابي شير كه هر كسي مشترك به قچاي بخواي گور لاكله كلمه يشرك ابي ورد بكريته وبه باز بكريا شرك انواعي زوره شرك اوايا وافرستي واناسي بلا املاق الخواي تعالى يا اعتقادي ترته يا بو شنو ترته شتي تر هيك چونت الله معتقادا او خواي تعالى او عباده تدلق قبلناك باتو عباده الشور و خوای تعالی کینوجو رجو, رجو عباده باهم قران و حدیث شلبرده شرک زور گوری براک خوای تعالی فرمی هر کس شرک کا خوای گوره حرام کر دو لیکاب چتنا بهشت و حرامه جواب پی است زور به باشی لژانی دهاتو ده معنی هر یک چگله یم دراسه شرک بکاب زانی آیه قولی عملی اعتقادی بزانی شرک تیایا هاو پیدا کر سیدی کنای خویب خووت جه او بش پیدا کردن یعنی توب روا بخواکی بلا مهاو بش چی بودانی بو نمونه او بش پیدا کردن ل درست کردنی آسمانکان و زوی ولو یستا الحمدلله مسلمانان ل ان به من نبی استی بل اخوای چکش ل گل خوای امیش بلان بذاخ ولا اگر بله لگلی چی چی که آپان گلی را برسکرد واه، هر خوانیا، آقای خلنا، سریال خوش آنوا لذور بی خالتشی هر لبر خاطری مرامی جنسو پاره، چی تر نیا؟ هر لبر خاطری اوه، چینایی کاله خوانیا، ایو درگاکانی آرزو بخوی بکات واه، که وقتی خوانی، که وقتی خوانی، يعني هيك يقدر ما وقدر قبل لي حلال وحلاه. لا وحلاه. لا خوا هاد يعني شي همو تسو كردواك اخواتك تخش بيدير بالدار بي. او عبادة. همو قسيكو كردواك هادشي لزمان بهادشي اشتيك ولا دلطابك كوافير يبري تدرو بزمان تو كردوا به صوت تعريف العباده كتب خويت علي أبيه ها وبشي بو بيدانكي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا اتبع بديداري خواشات بي كارك بك لسر سنتي بيغمر صلى الله عليه وسلم وبو خواشي أنجانبا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا شريك بو خواشي تعالى قرار منه لو عبادتها انجا أم عبادتانا نعيش بيا رجوع بيا زكاة بيا حج بيا دواء كردين بيا ترسان بيا توكل بيا نذر بيا رغبة بيا رهبة بيا هاتشيش تيجي بالعوبا بتاعنا. أجر أوربينه ولامجاني بس زور بيزوري خلق مشريكا. مشريكا. يعني هاوبش في عاكر دوا. كل دوساني خملا المشرات. أو قبراني كواجه بنائي صحابو بنائي كزور بشه درب. بنائي خلق هذا م targeted هو necessary. بدأ ترجمة الناس الذي لدينا من خلالي 3 كتب هذا مدوء. إنه سنة من خلاله. له يا ساو شريعة لا تشرك نبي لحُكم رأي خواجورسكي ما لا تأكل طعام هر هرهموي قرآن يخاف نلاو يمنخس الخواب يا جونا ترى، بستو مانا، أما ليش؟ كذاك البخوي تعال، ما الصفات؟ الله خوي تبارك تعالى عالمي والشهادة، بس أو عالم الغيب والشهادة، خوي تبارك تعالى، أمس. So we're Może File, the Lord whom the ministry양 told us is that we can be as well as our sins to our sins Eternation of the operators This y'all don't speak Usually فمن زور من لم فان صلاتكم تعرض علي ذاك ليك قومه هنا تعرض كونوا كائنات ابيستي بخويك وخوايا هم دنيا ابيستي جاي تشايله يا يعني طال هلا، سنسر بيه وروحي بيه غمر آماتي محطة كبير هذا لكيوم تزاني شير لسالي بره يتقوى يعني القرآن يعني. إن جانا كم إيماني بهنا به سال كم بو. پس چی تیاره وره؟ بر رازی نبی با خوابله خواه مُشته‌گذاری عبادت با او کم با. پایگاه بود. تیغ محمد بر منابع. از این پایگاه زیتی که دارم اما نه همه لخو شریستی خوا ادگرنده توها دور دخالت. زبود شیست توحید کرد یخوا پرستی. هر یه لینو. ولی این قرآن همه یه لخو استی. یا باشی خواه یا باشی بکمه. یا باشی چی رو که گفتم. بکسی خوان بکسی خوان نکن. همه ی آواه. بله. قصص لخو دوبارہ اتا تو چیروک چیروک لفظ پر چیروک کے نوح اماصات او دوباره کرد نوای خس بوتیه، وای که تو استفاده دیل کیه، بیردشید، بیرد خاتو، بیرد خاتو، واره قرآن، اوسات، همیشه دل اوضر روسی کرد وی بقیه که آواز ناآوسته کرد، آو اما آوا میرکانتی، اما حلال و حرام مکانتی اما شیرویچ آوانه که اون یه الله والله يا ساتر يا بوچي سي كويس كويس خلينا نقول والله بدنا نضل نمشكور انا الايه كل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد جاءت لن يشكر رجول او امريت اياها أقيم الصلاة الزكاة و الزناية و الزناية و الزناية أما يجب أن تقوم بها الله سورة ما يقولون يهود نصاري تانية. المغضوب عليهم بس عليهم ولكن هذا هو مسؤول عنه ان يكون هناك سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره سوره هم كتبكاني بيشوا مع القران هم الفاتحه بيدعي يعني يعني او شتك يا غمرنيك رسول الله الله عليه وسلم ايو بيتانوا يعني شتك خوال بيري شو اما اذا النبي غمرنا اذا الله عليه وسلم للعبادات للدينانه علينا أقذار بهلكتين سر أم بابا واحد كلمة خارجنا ورهبانية لبكلامي بالعشر نبدي عن الذاهن راول الدين يعني الشر اخوابلين ابي يا غمر اخوه فرميس الله يسمي هيش تقنمه لا هيش يعني يما إمت... يما بين بطه ولا تو باقي اول شغوطه اخوابلين خواي لا في الدنيا يا، توجه الرأس ذكي كأوكي، أنتي تابوتي وراء الدنيا دابينه. أنتي تهوي أوه شو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 اقرا ما يقرا لك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ونا أحوال إنسان أجا خو شيء يستيق خالد الله كم كاتوا؟ فدوري كاتوا ولا خالد الله رضي الله. قناحة كان، تاوانا كان. ابن بدوبه شو؟ كان. إنسان أجا ليه بلاو تاوانا جورانا؟ كجاري وها تاوانا جورا كان طبعاً تاوانا شو؟ بس إيش كان في وسط بداخل إنسانه وتناخه؟ بس إيش في في وسط بظاهر إنسانه؟ بدوبه عجب ريا وحدوب فخ ويا لا أما خالد الله هذيك الشيء تظاهري شو؟ لا أو أرخي. أرخي. أرخي. أرخي. أرخي لا تصرفها اولا حانشي كذا هدا اود زيو اود زي اود شي اود شواني كوالا يعني لاهالي هوي بناء علي رفع رفع فما نلنا وناخي خوتها يا أبي دللت خارج الله خلا توقف أنت تندلقي الرقي كسر كتابك خويف فاجودي خوشة تبي كخواد خوش أيش أوش خواد بيا كخواد خوش يا بيا أوش كخواد خوش يشوي خالاني كبيه يستعذاري بين زور قرينا فيويندي بميل زور زور وهي النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه وقالتاً، ما يا في أغمارك صلى الله عليه وسلم؟ لا، كارا لو تكاني، لا أخلاقا كاني ايو برون كتابي حديث بخيرنا وفي ذلك، يا أغمار، يقولون، ما صلى الله عليه وسلم؟ ما يقولون؟ أخلاقي كون؟ رئيس ما يقولون آيات يقولون في سورة يا عمران وقالتاً، بذكاب ما نفرمي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله هلك سيد يخو شو يستيقواك؟ سلمان هلك سع تكعب أبو هموم. دخل بتره أخوانا بعلاماتي هي بيعمر بيان الله سلسل. يهود أو خواتم خوجة جل كا ورا شو المكانة جرازك؟ والله دروك أنا جربت وشون من دروك الخواتم خوش حتى خوششة بيخو خواتي. but there are still чисings of things that but use, just a slow mountain and I am tired at this time If you've not Labor אחers you are alive And الله our heart all of our humanity Why would you لا يوجد أن يهود مالين ناع أقول قل بأنه إذا كنتم تحبون الله يهودي نصراني كل شيء الأهل أديانا كانت أخواته أخوشه وصول مان أخوشه فتح لحمون قولوا عملها شو سيغمك صلى الله عليه وسلم تبقى بسرعة أو سرسر تبقى بسرعة أو سرسر أو هابيكي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 يعيش فرمه ويغفر لكم ceonders des églés, ici tous se touchent, les gens paient qu'à ils la financer, ils finissent pour la fente et ils se touchent. Chaque mort n'est pas toi. Il y en a pas le�f a ça. Addit à eg DNS, en pense le même بار يا لوكو لا سروها همي لوكو باو كادم باو كادم في وترالو دار مخو خورد يانا بس كافر لهو que a frebe, não é chiquei. Vai ter o سالمی خواد کنیم. دین عیسی کافر بود، بس توانمان. بس هی، خدیف کافری شده، و کو شیرگ، و کو کفر، و کو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 بشي فلا صدق ولا صر ايش تمشى جرينجين على كذب وتولى خستوا بي عصرنا ساعات سعتيش كيك سعتيش كيك سعتيش كيك سعتيش كيك سعتيش كيك سعتيش كيك سعتيش كيك سعتيش كيك ولكن هذا هو موضوع اخر من اجل ان يكون هناك امر اخر کافید اترا سکننا دعایا ولا <Bond> <خب pakai صحيح> ¡Suscríbete لا يزال الاسودية ماشكة دواء امراض كم يماجحة كريك هكذا ماشكة دواء ماشكة معا شيء ما يصدق <تصفيق> السياة groundwater ومشارك المساكل له يعني في قال ابن لما قلت هاتوا انا دوله الروش ولا اخلاقك شني كوتو دي دنيا لوش ثاني كاوهاب الروش الله da criar But yet we will express them andonder my testimony all that in this city and how many women may not return for reference to this Aqui...